لآن لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عبنا وآتنا وعدتنا على أسمك ولا تخزنا يوم القيامة إن مكان تخلص الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فاست لنكفرن عنهم سيئاتهم ولندخلن لهم جنات تجري the uh -huh. يقوموا بالله واسلكوا إليكم واسلكوا من خاشعين خاشعين لله, خاش لله إلى